إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالِ افْكِ صِبْتُمْ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لكم Likulimri jim minhum makta sabamina, itmi walla, dita walla, kibo wahumin humla hua, dabun